جارتهم كلما وزفوا من نام سمرت العقبة قالوا هذا النبي وزقنا من قبر وأتوب به متشابه Yeah. Wow. وَمَنْ سَوَّرَ يَا لِكَوْنِ مَالِكُ مَا إِنَّكُمْ جَوْدُوا وتنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي طيل لهم فأنزلنا ظلموا إجداً من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْخَضْرَاءُ فَأَشْرَبَ لَهُ مِنْهُ قَوْمُهُ واجعلنا كل أناف ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا في وَإِذْ جُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ فَانًا نَرَىٰ لَا خَوْفَ وَلَا أَمْنٌ لَنَا رَبَّكَ إِنَّ والارض من بقى لها وقين فيها إيها وقوم يا ورثينها فدعوا ربك يخرج لنا بِتُولَ أَرْضُ مِنْ بَقَانِها وَفِي السَّمَاءِ عمير انبطوا مصر فإن ما سأكف وغربت غلاً والمن كان وفقوا بظف بهم منه ما <تصفيق> ذلك بان انه كانوا يسرون في انَّ النَّاسَ يَقُتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ أُولَٰئِكَ وَلَوْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آتُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَبِرِ صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم حذنون وإذا خذنا ميتا قت ورخنا يَا أُذُنُ مَا تَيْنَا أَصْغِ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعْ مَا ثم تغليتهم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ومثلتكم من الخاترين ولقد علمتم الذين حسدوا منكم في سبت فقلنا لم تكن قيادة خاطئ فجعلناك لن ما بل ما وما فَهَاءَ وَمَعْرُوفٌ الْمُطَدِّقُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى الْفَوْمُ إِنَّ اللَّهَ تلبحوا بقره قالوا أتتخذنا هزواء قال أعوذ بالله أن أكون I'll رسول لا فارغ ولا أبي كون قالوا دعوا لنا ربك يبيض لنا ما لونها قال إنه يقرر إن هذا off آتا and well جنة هم فيها خالقون وإذ أخذنا من شاقبا خذونا إلا ما هو بالذين خصنا، وبالذين خصنا، و بالقرباء. ثَمَا مَا عِنْدَ مَتَكِنِ وَقُولُ لِلنَّاسِ قَسْمَا وَقُولُ لِلنَّاسِ قَسْمًا وَأَقِيمُوا وآتوا الزكاة وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة حمة وانليتم وإننا قليلا منكم وأنكم مغارقون وإن سيكون دماء أنكم ولا توردون أعصكم من دياركم. وَنَاتَّخِذُ مِنَ النُّفُوسِ مِنْ ذِي عِلْمٍ ثُمَّ أَقَرَّرْنَا السَّمَاءَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتصرجون فريقا منكم اقْرَأْ بِاسْمِ منكم من خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ man. Come <laughs> on. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْقُونَ عَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا دعنة الله على الكافرين <تصفيق> بئس ما اشتروا به اما یاشا او من نایبادی بماءم بظفر All no, right. فَطَوَّلُوا نَامِيَا مِنْ صَبْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَ لِنَا فِي مَسْكَنٍ مِّنَ فريق من نظر بل أكثرهم يقول لما معهم ندب فليق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء كأنهم لا يغنمون وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّقُوا الشَّيَاطِينَ وَلَا مُلْكِ سُلَيْمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَا الشياطين كفروا يعلمون الناس محر وما هنزل على الملكين الناس تحرى وما أنزل على الملكين بناب لها عمت وما عمت فيقولا إنما نحن كثنة فلا تتكر فَيَتَنَامُونَ مِنْهُ مَا يَفْرَحُونَ بِمَبِيدٍ بَلِ الْمَرْءُ هَاهُودِ وَمَا هُمْ به مِنْ أَخَ النبي من الله، ويتعلمون ما يبغونه ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما أسروا به لو كانوا يظلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سوبكم من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واستقعوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا عذاب أليم ما يود الذين جفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يمزل عليكم خائر من ربك والله يخدص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي أَوْمِ سِلْعَاءَ أَلَمْ تَغْلَمْ أَنَّ اللَّهِ عَنَى كُلِّ شيء قَدِيرٌ ألم تعلم ان شاء من ان نكون ما نكون سموات أَمْ تُعِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل فَقَدْ مَخْرَجًا سَوَاءَ السبيل. ود كثير مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لو يردونكم من بعد إيمانكم كصفاء حسدا من عند أنفسهم خسداً من عند أنفتهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصحوا حتى يأتيهم إِنَّ اللَّهَ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا وما تفجموا لأنفسكم من خير تجدوه وينذر إن الله بما تعملون بعشير، وقالوا لي يدخل الذنّة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قلاتوا برعانكم إن كنتم صادرين مَنَا مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ صَدَهُ أَجَهُ وَيَنْدَرَ بِهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصارى ليس في اليهود ولا شيء وهم يتلون كذلك قال الالذين لا يعلمون بسل قوله فالله يحفظ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه اليفو ومن أعلم مما من منع ما تجد الله أن يذكر فيه سوء في خراب لا أولئك ما كان لهم من يدخلها إلا خائفين لهم يا سهل النعيم ولمن المشيرق والمرغ فأينما تألوف ثم ودر. نعم ما هو Senhor نادي وقال تخرم والله انا بل له في السماوات والأرض كل له بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُولُ وقال الذين نُّؤْمِنَ يعلمون لَئِن قُلْتَ الله أو كذلك قال الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ذَلِكَ مِن مقابلين مثل قول تجابعت قلوبهم قد الآيات لقوم يوقنون إننا أخصناك في المصاب في ولا الجحيم ولن ترضى عن كاليهود ولا النصارى حتى تستبع ولئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ بعد الذي جاءك من العلم ۚ الله أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ الذين آمنوا بالكتاب ما يلونهم ضال سيناهم الكتاب لونه حق سلاوته به ومن رب ا بي فؤل لا يا بني اسرائيل أن علمت عليكم وأني فرضلتكم على العاليين واتقوا يوم لا تجزين عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفارة ولا هم وَتَفُو يُوْمًا لَتَجْزِي نَفْسُ النَّعْمَةِ أَشِيعَ وَلَا يُطْبَعَنُ مِنْهَا مَنْ وَلَا تَمْفَعَ شَفَعَتُ وَلَا هُمْ يوم صارون. وَإِذِ ابْتَنَىٰ تَنَائِيَ مَرَبُّ بِكُلِّ مَاتِنٍ قال إني جعلك من الناس ما ما قال قَالَ انَّ الْبَيْنَ سَمَاءٌ سَفَرَتْ لِقَوْمٍ مَّا كَانُوا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامٍ إبراهيم وايدينا ويدينا احي ما هو اسمنا علمنا ان قال إبراهيم رضي الله عن آذابه من آمن ورزق أهلهم بنفس مراتب من بالله الآخر. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ صَلِيلًا ثُمَّ أَرْضُهُ إِلَى عَذَابِ الْنَارِ الْمَصِيرِ وَإِذِ ٱرَى ٱلْفَرَاوِنَ إِذْ مُلْقَىٰ فِى ٱلْبَيْتِ وَإِذْ ثَمَّ عِيرٌ وَرَبَّنَا تَفَضَّلْ بِنَا رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرْيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاتِكَنَا وَتُوبَ إنك أساس تنوابرين ربنا هدا وفع وَأَوْحَى إِلَى النَّبِيِّ مُوسَىٰ أَنِ اكْتُبْ وَرَفَعْ فِي وَمَنْ يُضَغْضَ عَنْ لَهِبِ رَئِمَ إِلَى مَاءٍ مَنْ سَفِينَةٌ ذَه وَنَاضِي قَاصِينَا مُفِيدٌ لِيَ في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وَمَصَامِعَ إِبْرَاهِيمُ بَنِي وَيَحْكُمُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ لَقَفَالَكُمُ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ الْمَوْتُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِهِ إذ قال البني ما ترعبدون من برتي قالوا نرعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإس وحاق إله واحدا إله واحدا ونحن له مسلمون إِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كانوا يعملون وقالوا يتوداً أو نصارى تهفدوا من لا تيبأه وما كان المشرفين. خوش <تصفيق> آمدی رو مِنْهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا ما مَا به فقد فَقَدِ وَالَّذِينَ فإنما هم في شقا لا تن التي فنت على إلا من علما مين تبلغ من, رسول من, من ينقلب على وَرِئْتَ مَا كَانَ لَكَبِيرًا ثُمَّ نَادَنِي هَذَا النَّبِيُّ نَادَمُ مَا وَمَا كَانَ مَا يُؤْبِي إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاتِ لَرَوْوْفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَطَلُّبَ وَجَيْكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنْ نَجِقْ بَلَكَ كُنْتَ مُطَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا مِّنْ جِدْحَامَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا زد الخراب وحيث ما تنكم فولوا هدوه وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْحُفَّظَةَ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ قُلْ فِي بُيُوتِكُمْ ۖ وَمَنْ مَّعَهُ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِسَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا خِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِسَابِعٍ خِبْلَتَهُ وما بعده سابع ان في بلد ابا ولا من العلم إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يجدون الخص، فهم يظلمون. الخص من ربك فلا تكن من Wa pour هُوَ li et الْخَيْرَاتِ no à moi ta vie pour lui إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ خَيْطِ خَلَقَ تَفَوَلِ وَجَلَ كَشَطَرًا مِنْ جِدِّ وَإِنَّهُ الحق من ربك ومن الله بظافر عما تعملون ومن حيء طرجت فوجه وجهك شقر المسر بالصرام وخيه ما كنتم فولوا دوعة ثم شطره لعلا يكون فولوا وجوة شطروا لأن لا لا تغماه خرجت إلا الذين ظلموا منهم فلا توشون وشوني وليت من عمت عليكم ولبتم من عليكم ونعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم مأثون إنكم يأكلون آياتنا وملذاتكم ويعني لكم الفساد والخسارة ما لم تكونوا تعلمون. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا أقتال في سبيل الله أن روآت بناء خيال وناكنا تساؤل. ونا غب ننت بشم من الأ الخات هود وأ ق من الأ وال وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ نَائِيَ الْإِثْمِ نَائِيَ الْإِثْمِ وَمَنْ وَإِنَّ آلِهَتِنَا وَاحِدٌ ۚ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلو نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إليها أطابتهم مصيبة الله وإنا ليرادون أولئك على من وأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَبُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَمَنْ حَدْ جَلْبَلْتَ أَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا تُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْطَوَّ خَيْرًا اِنَّ نُوحًا مَّلأَ الشِّعْنَ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما كتاب أولئك يَعْنِي مَا هُوَ هو بان ينفخنا فإذا استوى ومنير وما وهم فاؤون لا ايتان دارين ما نطع ما انى خان الدين فيك لا يخفق عنه العباب. والقس السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والسلك التي تجري في البحر بما جلي في البحر بما يصنع الناس وما فاندلوا له إن الله ثميع عليم فمن خاف من فَأَنُودِ اسْمَ مَنْ فَأْخُذُنَا حَبًا مَّا هُمْ فَلَائِسٌ إِنَّ اللَّهَ رحول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين به قبلكم لعلكم تفضل انيا من نعود أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يصيقونه في طعام المسجين فمن تطوأ خيرا فهو خير الله وأن يصوموا خير لكم إن كنتم فألمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذل لنات وبينات من فَمَنْ شَيْتَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى يَسَفَرٍ يا بكر يريد الله بك ملّي يريد بك ملّ الله. تولّدكم بول الله ما إنني قريب وجبنا قتلى إذا ذرني فالرب تجيب لي ولي. لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفق إلى نساء هن لباس لكم وآتم لباس لهم علم الله أنكم نخ تنون ان فسطش فتب على اسم وعفا علم بل انا باشر ما فكتب الله لكم وكلوا سيتبين لكم الخيط الأبيع من الخيط الآن ومن الفجر ثم أتم الصيام وَنَا تُبَاشِرُونَ مَا وَأَنْتُمْ فِي بِالكَحُدُودِ مَا يَفَلَكَ كَذَلِكَ يُبَينُ مَا مُؤْمِنٌ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وتدلوا بها إلى الحكام تأكلوا فريقاً من أسوال وَاتَّخَذَ اللَّهُ وَأَلْمُهُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ رمال ضربت فينا الرحخان دفنا رفعت وانا في وما تفعلوا من خيري أعلمه الله وما من خير الله وتزودوا فإن خيرا لا بالتقوى تكون يا أولي ليس عليكم زناح أن تبتغوا فقلاً فإذا أتوا من عرفات فاذكروا الله أشعر الحرام وانكروك ما هداكم وإن من قبلي لم ونلعب ثم ما فيقوم بمن فائض ما سوى تروا فإذا قفوا مما نسيكهم فذكروا ما كذب كريكم اأفأم أشد بكرا ما في من يقين نورنا هاتينا في الدنيا وما لنا في من ومنهم من يقول ربنا آياتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْعِسَابِ واذكروا الله في أيام مغدودات فمن سعجل في أَلاَ إِنَّ مَنِ انْفَطَرَ وَسَقُ اللهُ نَعْنَنُ وَأَنَّ تِلَكَ ومن الناس من يرجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصار وَإِذَا ثَوَّنَا نَسُوا أَفَلَا يَعْقِلُونَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ وإذا كيل نمتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ومن النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِالْهَاوَا ۚ أَن يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا وَنَاتَ تَبْيُونَ وَآتِ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَهُم مَّرْغُوبٌ مِّنْ أَمْرِهِ فَإِنْ يا بغد ما جاءتكم البينات فعلموا أن الله عزيز حكيم هل يعظون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي وإلى الله فرزاه الأمور وَمَن يُبْدِلِ نعمة اللَّهُ لَنَا رَحْمَةً مِّنْهُ فَإِنَّهُ لَا مُبَدِّلَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ وَيُنَادِي النَّاسَ إِنَّكَ فَخْرُ خَيْرَتُ الدُّنْيَا وَخَوْنًا مِنَّا فِيمَا آمَنُوا والذين تقوا فهو قوم يوم القيامة والله يرزق من يشاء. فَإِنَّ مَن نَّسَخَ مُنَاسَخًا وَأَحَلَّ مِن بَعْدِهِ لَهُ ما هو فينا ما هو الكتاب وانزل ما الكتاب بالحق ليعلمون بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوثوه بعد ما جاءتهم البينات برحياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا اغتلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مصدقين انْفَاسِي مَنْ تَدْرِكُ لُلَّنْ نَسَوْا نَبَأَ سِفٍ مَّا أَسَالُوا الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلِكُمْ ما تقول بساع وضاع وذيل لوحات الرسول والذين آمنوا معه. And And then. فَإِنْ هُنكَ مَنَاصٌ يَفْقَهُ كُلَّ مَا أَمْثَلٌ مِنْ خَيْرٍ فَليَرْفَعَنَّ وَالِدَيْهِ وَمَا تَفَرَّعُ مِن خَيْرٍ إِنَّهُ اللَّهُ به عَلِيمٌ ۚ قُتِبَ عَلَيْكُمُ القتال وهو خير لكم ووساء تكره شيئا وهو خير لكم وفاء جعل <تصفيق> لكم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْخَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ وَاخْوَارُ دُنَا سَبِيلِ لِلَّنِي وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَجْدُ يَخْرَا فِي وَإِغْرَادُ أَهْلِي وِفِتْنَتُؤَ بِمِنْ قَضِ وَلَا يَذُنُ لَهُ قَطِ و من دیدی که هو وكافر سائل يكذب القص اعمالهم في الدنيا وَأُولَٰئِكَ هُمُ سبيل الله لا إكراه من الله. الخمر والمنس قل فيه اسم كبير عيما ويسألونك ماذا ينفقون قل الرفق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم ستفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليسام ويسألونك عن اليسام كل إصلاح لهم خير وَإِنْ تُخَادِعُونَ اللَّهَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا مِنَ السَّمَاوَاتِ ولو شاء وَلَا تَنْتِخُوا الْمُشْرِكَاتِ خَدَى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبدوا مؤمنوا الخير من مشرك ولو هؤلاء لك يدعون إلى النار والله يدعون في الجنة والمغفرة بإيمانه. ويبين لَهُم إن ۚ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ جاء من المحيط يقول هو ابان فاستنزلوني في المحيط وانا تخرب إذا يطورن فإذا تطهرن فأتون من خيث أمركم الله إن وَيُؤْمِنُوا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ مِسَاءً قُمْ صَلِّ نَافِعًا حَارِسًا وَقَد لأنفسكم واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاق وبشر مؤمنين وَلَا تَجْعَلُوا الله أَندَادًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَلَا يُسَمِّنُهُ آلِ لَا يُؤَاخِذُكُمْ مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ حَتَّىٰ يُحَاسِبَكُمْ يَا أَخِي قُمْ بِمَا سَمَعْتَ وَلْنُجِبْهُ وَمَا للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر فإن فا الله بصور رحيم للذين يحلون من نساء تربص فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن غزم قلاق فإن نور حسن يوم نادي والمقن فوت ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يجدن ما يَا وَالِ فَمِنَّا إِن كُنَّا مِنَ النَّبِيِّ وبرولته إن أحق بردين في ذلك إن أرادوا وله النمل الذي على him نبي المعروف في ور الرجاء <تصفيق> <تصفيق> أَهَذِهِ مُصَادِمُ أَفَلَمْ كُمْ مَرَّتْ أَنِ اسْمَعْتُمْ هم تام لريح قام به دم وانا يصنت مما هي ابني الى ان يخاف حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم فَإِنَّ مَنْ كَانَ هَزَنَ تَأِنُّهُ لَهُ مِنْ فَضْلِ رَحْمَةٍ فَسَيُنْقِذُهُ اللَّهُ حَتَّىٰ لقاء فلا دناس عليهم أن يتراجع go Amen. <laughs> فشربوا منه إلا قليلا من فشربوا لا طليلا منهم فلم ما جاده وولد ما آمنوا ما أبوا قالوا لا طاقة لمن يوم بجالو وجنوده قال الذين يظنون أنهم في آتٍ قليلة غلبت آثاً كثيرة بابن الله والله ما ما بريء، وَلَمَّا بَرَزُوهُ لِجَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا علين لقدرم وسب ب ا فدمنا وصرنا عن فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاهم الله الملك والحكمة كما تعلمه مما يشاء، ولو لدفع الله الناس بغضب بغضب الفساد الأرض. ولكن الله هم فضل على العالمين تلك الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تَنُصُّونَ فَأَطَعُوهُ فَإِنَّمَا كَانَ أُمَامَهُمْ وَآبَغُهُمْ مِنْ اللَّهِ جَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَغَ بَغْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيْسَ بَنَ وأن يبنىه بروح تَصَلَّنَ الَّذِينَ مَنَابِعَ مَنَابِعَ مَا جَاءَ هُمُ الْبَغِينَاتُ وَلَا كِنْ سَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ من كفر ولا أشاء الله مقتة ولكن الله يفعل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يوم لا وَلَا خُلَّتُ وَلَا شَفَعَ وَالْكَافِرُونَ هم الله الله لا إله إلا هو الحي الخيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا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 بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا سبيل الله كمثال حبت أنبت سبرتنا بالكثير كمثال حبت باتت سباتنا في كل صوب لتمهات وخاتوا و ما هو مصايف لمي عن علي الذين ينسقون اا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أزلهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند وَلَا أَخْفَىٰ فُلْنَا عَلَيْهِمْ وَأَنَا هُمْ يَحْذَنُونَ قَالُوا مَن رَافِقُهُ صدقتي يتبعها أبا والله غني حليم يا آمنوا لا تبطيوا صدقاتكم بالمن والأباك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا ينهم إله الذي فمثله كما مثل قفان على قراط فأصابه المقابل فتركه صلبًا.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 ومثل الذين يفقون أموالهم بثواب أمور بعض الناس وتتبين من أفسيم كما ثرجن. نَثِيَا بِرَبْعٍ وَتِنْ أَصَابَ وَبِلٌ فَأَسَفَتْ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ إِنَّنِي وال... والله بما تسعون ما آية ورد أخذكم أن تكون له جنة من نخيل بِهَا تجري من تحتها الأنهار له في امين كل السماوات له فيها من كل السماوات هي الكتاب وَأَخَابُ الْكِبَرُ وَلَهُ زُرْيَةٌ ضَفَعَ فَأَخَابَهَا الْعَصْرُ فِيهِ نَارٌ فَحَتَّى كذلك يبين الله لكم الآيات علىكم تتفكهون ما كسبتم ومن أخرجنا لكم من الأرض وناتي من الخبز. منه تنفقون ولسكن بآخذه إلا أن تغمضوا الله غني أميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمر طاب الفخشان يا رب من والله واسع يُخِلُّ الحَقُّ مَتَى مَا يَا سَاءُ وَمَنْ يُخِلُّ كَثِيرًا وما يَنْبَذُ كَرِيبُ اللَّاءِ قُولُوا عباد ما كسبتم ومن ما لكم من الأرض ولا تيمم الخبر ليس منهم توافقون ولا تون بأحد من الله غني أميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفخشاء والله يا من سيرتم من نور فلك يا يُذِلُّ حِكْمَتَ مَن تَمَنَّى شَاءَ وَمَن يُسَلِّحُ حِكْمَتَ فَقَدْ أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذعتم الذرين فإن الله يعلم وما للظالمين من أصلح إِنَّا بِهِ دُسْ قَادَ قَطِفَ نَعِيمَ هِيَ وَإِنْ تَخُوا وَتُسُعَنْ ياقلكم <تصفيق> والله بما تؤمنون خادم ليس عليك هداهم ولكن نغرا يا أبي يشاء. وما تنفقوا من خير فلينفتكم وما تنفقون إلا بفضاء وَمَا كَانَ فِي قَوْمِهِ مِن خَيْرٍ وَمَا كَانَ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يتطيعون ضرما في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعبث يحسبه الجاهل أضنيا من التعبث في تغييف لا ينفلون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عنير الذين يفقرون أموالهم بالليل والناس يروه وعاليات فنهم أجوه عند ربهم. وَنَخَافُنَّ لِيِّمْ وَلَهُمْ يَحْذَرُونَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المثل لَا مِنكُم بِغِنَاهُمْ قَانُونٌ إِنَّمَا بَاعُوا مِسْكًا رِيبًا وَأَخَذْنَ مِنَّا ثَمَنًا قَلِيلًا وَخِرَّ فَمَنْ جَاءَهُ مَنْ عَيْوَةٌ مِّنْ رَبِهِ مَا ومن نه قَات وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَافِرٍ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَّقَ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجَامُ مَعَ دَرَبِينَ لَهُمْ أجرهم عند ربهم وَلَا خَوْفٌ عليهم ولا هم يا أيها المدين آمنوا اتقروا الله وذروا ما بقي من فعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن فلكم رؤوس أنوالكم لا تر وَيُمُنُّونَ عَلَى النَّاسِ ظُلْمًا وَإِن كَانَ الصَّرْفُ صَرِفًا فَنَعْدِلُ مَنْ وإن كان دوس حرصا فنطيرتم إلى ما يشره وأنت صدق خير للحب إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله منكم. مَتْوَى فَآخِرُهُ مِنْ مَا كَسَبَ وَأَنَّ لَيْسَ لَهُ مُنْكَرُ انطوب اذا نني الى اجاد الموسى وبينكم كاتبا بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليح ولا وانا يا بك اكتب كما الله هُوَ وَالْيَوْمَ لِلَّذِينَ عَلَيْهِمْ الْغَضَبُ هُمْ يَتَشَجَّعُونَ وَالْيَوْمَ لِلَّذِينَ عَادُوا وَنُزِيَافَ قَطِرَ لَا رَبَّهُ وَلَا يَمْخَن مَنْ مُشْيَهَا وَإِنْ أو سفيفا أو ضيفا أو ليل لا طيع أيه منه وفر يوم للولي واتشهدوا شهيدين من عجادكم فإن لم يكونا رجلين فرجل أمرأتان يرضون من طهنا أن تضل فان لا يفناهما فذكره وَلَا يَأْبِشُهَا مَا ضُوَى صغيراً أو كبيراً إلى أهله للكم أقسط عند الله وأقوام للشهاد Uh, Three war سيرونها بينكم إلا أن تكون في جارة خاطرة فَادْخُلْ فِي عِبَادِي فَمَنْ دَخَلَ فَإِنَّهُ ولا يضر كاتبه شهيد وإن تفعلوا فإنه واتقوا الله ويوى وإن كنتم ولا سفر ولم تجدوا كاتبا فريام ربك رب من يؤذي الذي تمنى آمانته وينذى اللهم رب وناتك من الشهاد. ولا دكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آف من طلبه والله بما تعملون إِلَّا يِمَآ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرَابِ وَإِنْ تُبْدُ مَا فِي أَرَافِسِهِمْ أَوْ تُحْوُلُهُ حَتَّىٰ يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Em la o o bi o wo sou lalou la fro وقالوا سمعنا وأطغنا غصرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا أوسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤخذنا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا Quan a